في كتاب الجهاد من كتاب فقه السنه في الكلام على وجوب الثبات اثناء الزحف قفنا عند هذا ولا قبله قال رحمه الله تعالى ويصبر المؤمنين بانهم ان كانوا يالمون فإن عدوهم يألم كذلك مع الاختلاف البعيد بين هدف كل منهم وذلك لقوله سبحانه وتعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما. قال وفي قوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون ويقول تعالى الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتل اولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا قال أي أن المؤمنين لهم هدف سام ولهم رسالة يجاهدون من أجلها وهي رسالة الحق والخير وإعلاء كلمة الله ويوجب الثبات عند اللقاء فيقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئه فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير ويرشد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 الاستماته في الدفاع فهم بين امرين لا ثالث لهما اما قاتلين واما مقتولين فيقول ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله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 وان القتل في سبيل الله ليس موتا ابديا وانما هو انتقال الى ما هو ارقى وابقى وان الفناء في سبيل الله هو عين البقاء ساق المؤلف ادله ونصوصا من كتاب الله تعالى في حث المسلمين على القتال والجهاد في سبيل الله وقد سبق ايضا من ذلك الشيء الكثير مما أورده المؤلف من أدلة من الكتاب والسنة في الترغيب في الجهاد في سبيل الله وفي الدفاع عن الأمة وعن الدين وبين في خلال هذه النصوص ما بينه الله تعالى من أن الجهاد في سبيل الله عز لهذه الأمة وفيه كرامة وحياة لهذه الأمة فالأمة التي تعيش ذليلة فهي أمة ميتة وإن كانت تحيا وتمشي فوق ظهر الأرض وإن كانت تأكل وإن كانت تتنفس وإن كانوا يتكاثرون فهذه عيشة البهائم، وهذه عيشة الحيوان الذي لا يقوم ولا يألم لما يقع له من نكبات وأزمات، والذي لا كذلك يغضب دفاعا عن دين الله عز وجل وعن عزته وكرامته. الذي لا يملك من أمره شيئا فهذه ليست بالكرامة ولا بالعيشة الهنيئة, بالعيشة الهنيئة ولا بالعيش السعيد وإنما السعادة أن يعيش المرء كريما وأن يحيى حياة طيبة ولا يكون ذلك إلا إذا استطاع. أن يذب عن دينه وعن عرضه وعن أرضه أن يملك هواءه وأرضه سماءه وبره وبحره أما إذا كان الإنسان يملكه عدوه يتحكم فيه أعداؤه هم الذين يمررون له ما يريدون ويمنعون عنه ما لا يرغبون فلا يفعل شيئا إلا بإذن أعدائه ولا يستطيع أن يتنفس إلا إذا أذن أعدائه ولا أن يتسلح إلا بإذن أعدائه ولا أن يشجب إلا إذا سمح له أعدائه ولا أن يتمعر وجهه إلا إذا أخذ الضوء الأحمر لذلك فباطن الأرض أعز وأشرف وأكرم من ظهرها والفناء أولى من البقاء لأن الذي يبقى على هذا الحال يبقى ذليلا يبقى مهانا يبقى في حال حسرة وندامه إن كان قد بقي له إحساس وإن كان قد بقي عنده ذرة مروءه وكرامة وشهامة فالله سبحانه وتعالى حث الأمة أن تقوم وأن تغضب لدين الله وأن تدافع عن دينها وليس معنى القتال والجهاد في سبيل الله كما مر معنا أننا ننشر دين الله تعالى بسيف أو بقتال ولكن سبق أن نشر دين الله يكون بالدعوة إلى دينه وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وأن هذا صراطه مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله والله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يدعوا إلى هذا الدين وأن ينشروه فإن منع من ذلك عدوهم وإن أحال بينهم وبين دعوتهم فعند ذلك يكون السيف ويكون القتال فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هذا في وجه وفي وجه آخر ان سولت للأعداء أنفسهم في مقاتلة المسلمين وفي الدخول إلى ثغورهم فإنهم لا يجدون ذلك ارضا خصبة أو فضاء واسعا أو يجدون عبيدا متعاونين متساعدين بل يجدون اسودا رجالا يستطيعون أن يدافعوا عن دينهم وعن أرضهم وعن عرضهم فيلقن الأعداء درسا قاسيا فلا تسول لهم أنفسهم بعد ذلك ولا يظنوا أنهم سيذهبون إلى بلاد المسلمين في نزهة أو في رحلة أو في سياحة ولكن يعلمون أنهم سيفقدون من أجل ذلك الغالي والنفيس بل يفقدون الأرواح والمهج فلا يستطيع أن يقدم على ذلك إلا بعد دراسات وتفكير عميق ولذلك يقول المؤلف وإن القتل في سبيل الله ليس موتا أبديا وإن مات الإنسان في الدنيا فإنه يموت في هذه الحياة ويكون عند الله سبحانه وتعالى حيا خالدا في جنة عرضها السماوات والأرض ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون هؤلاء أحياء عند الله سبحانه وأحياء كذلك في الدنيا لأنهم تسببوا في حياة المؤمنين لأنهم كانوا عونا على بقاء المسلمين والمؤمنين على بقائهم أعز على بقاء الدين فإن مات الإنسان يموت من أجل ذلك يموت عزيزا يموت كريما كم من أناس يموتون على الفجور يموتون تحت تأثير المخدرات يموتون تحت سكر الخمور تدهس سيارة يرمي نفسه تحت قطار من شدة البأس واليأس إذا به يلقي نفسه من شاهق عمارة يموتون كالجيف فلا يبقى لهم ذكر وان بقي ذكرهم بقي بالذكر السيئ والفاحش والمهين نسال الله السلامه والعافيه قبل ايام ذكروا امراه انها والعياذ بالله اخذها اناس لفعل الفاحشه في بورسعيد نشر هذا وتناوب عليها ثلاثه فهذه المراه ماتت فطست والعياذ بالله ماتت، فإذا بهم يجدون المرأة التي أتوا بها لهذه المتعة المحرمة تصير بلا إحساس بلا حياة بلا روح فحملوها والقوها في خرابه هذه صارت بلية هذه ماتت على الفاحشه ماتت على الفجور على الزنا يبعث المرأة على ما مات عليه وكم وكم من أناس يموتون هذه الميتة السيئة يبعثون يوم القيامة على فجورهم، السكير في حال سكره، المخمور في حال اختمار عقله، الفاحش، البغي، الزاني يبعث زانيا على حاله، يبعث يوم القيامة على هذا الحال. فما بال الإنسان الذي يموت مقاتلا في سبيل الله، يموت مدافعا عن دين الله؟ وهو يحمل لواء التوحيد يدافع من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل فإنه إن مات يبعث يوم القيامة مجاهدا حاملا للواء كالحاج الذي يموت في حال حجه يبعث يوم القيامة ملبيا يبعث ملبيا لبيك اللهم لبيك فانظر إلى هذا في وسط الموقف والذي يهابه الجميع الأنبياء يقولون اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم وهذا في امن هذا في ذكر هذا يفتخر بين الأشهاد لكونه مات مقاتلا مجاهدا في سبيل الله فلم يخسر لا في الدنيا ولا في الآخرة لم يخسر حتى وإن قتل فالموت آت آت لا محالة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة لكن تعددت الأسباب والموت واحد هناك من يموت في سيارة هناك من يموت في طائرة هناك من يموت على فراشه هناك من يموت على الفاحشة هناك من يموت على الطاعة فلينتق الإنسان لنفسه الميتة التي يحب أن يلقى الله والحال الذي يحب أن يلقى الله تعالى به ولذلك قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله فضل من الله عز وجل يوم ان يلقى هذا النعيم وهذا الثبات ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال والله مع المجاهدين لا يتخلى عنهم أبدا. قال الله تعالى إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق. واضربوا منهم كل بنان تاييد نصر من الله عز وجل ولذا اذا ما قرات في التاريخ وفي سير السابقين وفي فتحات المسلمين وانتصارات المسلمين والله تجد ما يثلج الصدر وترتفع به القامه ويشعر الانسان انه عاش وكان من نسل سلف ومن نسل أجداد يحق لنا أن نفتخر بهم هؤلاء الذين فتحوا تلك الفتوحات بعزه وبيقين وتوكل على الله سبحانه وتعالى وإذا ما نظرت واستقرات تجد أن المسلمين في جميع معاركهم يكونونهم الأقل عددا وهم الأضعف كذلك عده ومع ذلك آتاهم الله تعالى صدقا ويقيناً وتوكلاً واعتمادا فإذا بالغلبة تكون لهم وإذا بالفوز يكون حليفهم هذا كله نعمة من الله سبحانه وتعالى لا يعرفها إلا من فقدها نحن اليوم نفتقد هذه النعمة أين هذا التثبيت؟ أين هذا الثبات؟ أين الصبر؟ أين المصابرة؟ لا نجد من ذلك شيئاً بل نجد في أمتنا اليوم الضعف والاستكانة والرضوخ وتجد كذلك الموت ليس كما قلت موت الأبدان بل موت الهمم موت الهمم رايات الإسلام منكسة رايات الإسلام منكسة الذي لا يعرف زمان لا يعرف زمان من يوم أن انتشر الإسلام أو بدأ الإسلام أو بدأ الإسلام لا يعرف أن رأي الإسلام قد نكست أو قد انتكس أصحابها إلا في زماننا هذا إلا في زماننا هذا فمن قبل قد تجد ضعفا في الشرق وقوة في الغرب أو تجد ضعفا في الغرب وقوة في الشرق. فإذا ما ضعف ناحية في البدن فإذا ببقية البدن يقوم به ويكون عونا له ويكون مناصرا له فدخل التتار إلى بلاد الشرق إلى بلاد العراق فإذا بجند الشمس وإذا بجند مصر ينتفضون يهبون في نصرة المسلمين وإذا بهم يقاتلون التتار فيندحرون ويخسؤون وينهزمون وتكون هزيمة مدوية ترتفع عندها رايات الإسلام ترتفع رايات الإسلام إذا بالصليبيين يقتحمون بلاد الشام وإذا بجند العراق واليمن وإذا بجنود المشرق ينتفضون لإخراج الصليبيين يدخلون إلى الشام وإذا بصلاح الدين وبالامه المصرية تنتفض كذلك وتقوم بدحر الصليبيين وهكذا ما اتى زمان كهذا الزمان الذي نعيشه ما اتى زمان خيم الجمود وخيم الذل وخيمت المهانه وخيم الانبطاح حتى صارت امه منبطحه كهذا الزمان الذي نعيشه جسد بلا روح والجسد الضعيف الثقيل إذا منام على فراش وطالت نومته إذا بالديدان تنخر فيه في حال شعوره وحياته وهو حي عافانا الله وإياكم إنسان يقول لك جاءت قروح الفراش جاءته القروح وهو على فراشه صار الدود يتناثر منه وهو حي قبل أن يدفن في قبره قبل أن يوضع في قبره هذه الأمة حالها كحال هذا المريض صارت الدود يأكل أطرافها بل ينخر كذلك في باطنها في وسطها في رأسها وهي كالجسد الذي أصيب بالشلل وبالموت الدماغي مع حياتها مع الحياة فترى اليوم الجهاد الذي هو مصدر عز وقوة وفخر يفتخر به أهل الإسلام يتهم به المسلمون ويعاب على المسلمين ويتنكب له ابناء الإسلام ويرون أنه يعني تهمة ومذلة وجريمة ينبغي أن يتوارى المسلمون منه وينبغي أن نقول أن الجهاد فرضه الله تعالى علينا في كتابه أو سنه وأمر به نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته فإذا بالمناهج التعليمية من الكتب الدينية يحذفون آيات الجهاد ونصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإذا بذيول الغرب والصليبيين من الليبراليين والعلمانيين إذا بهم يصطادون في الماء العكر ويأتون بالحمقى بالمغفلين من أبناء المسلمين الذين يريدون والله أعلم أن يحيوا بعض هذه الفرائض ولكن بسفه وبطيش فياتوا بأمثال هؤلاء ويسلط عليهم الاضواء والفضائيات حتى يتكلمون ويتكلموا برعونة وبطيش فيؤكد هؤلاء للعالم هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا حال الامرين بالمعروف النهين عن المنكر وهذه حماقه وسفاهه وجهاله هؤلاء الذين يريدون ان يحيوا تلك الفروض وان يقوموا بتلك الشعائر فيزداد يزداد الجاهلون من المسلمين جهلا بدينهم ويزداد المعاندون عنادا والمتكبرون تكبرا على دين الله سبحانه وتعالى هذه حرب حرب وقع فيها المسلمون اليوم وقعوا فيها وقد سلموا اوراق اللعبه لاعدائهم سلموا لهم كل شيء بل اسلموا لهم زمامهم وخطامهم يتلاعبون بهم كيفما شاءوا فالوقت الذي يريد ان ينشئ فيه الاعداء حربا انشئوا حربا في التوقيت الذي يريدوه بدقه والوقت الذي يريد أن يسالم فيه الأعداء المسلمين سالموا فيفرض علينا الحرب رغم أنوفنا ويفرض علينا السلم رغم أنوفنا ويفرض علينا الرضوخ رغم أنوفنا ويفرض علينا التغيير رغم أنوفنا ويفرض علينا التسليم بالواقع ومرارته رغم أنوفنا فلا خيار لنا في شيء لا خيار اليوم للأمة ولا للدول الإسلامية في شيء لا خيار لهم في ارتفاع اقتصادهم ولا في انخفاض اقتصادهم لا خيار لهم في معاهدة أن ينشئوا معاهدة أو أن يحذف معاهدة أو يغير بندا من معاهدة كل هذا بصدق ليس من خيار المسلمين ولا برغبة المسلمين ولا بتوقيت لهم ولا بإذن منهم ولا بسماح منهم ولا بشيء, ولا بشيء بل في بعض الاحايين يريد أعداء الإسلام أن يختبروا المسلمين وأن يختبروا الحكومات المتجددة وأن يختبروا الأمراء والرؤساء المتجددين أن يختبروا هل ما زالت البلاد على العهد؟ هل ما زالوا على نفس الطريق الذي رسمناه لهم أو صار هناك تجديد وتحديث فإذا بهم يلقون لنا بعض الإبداع طرق الإبداع الذي يبدعونه بعض الأزمات النكبات أفعال معينة ثم ينظروا ما هي ردة وردة فعل بلاد المسلمين فإن وجدوا شيئا جديدا وإذا بهم يبتكرون أمور أخرى وإذا وجدوا أن الأمور ما زالت على أوضاعها الأولى اطمأنوا وعلموا أن يعني تلك ال أو هذا البشر المستأنس المستعبد ما زال في كنتوناته في كراتينه في أقفاصه ما زال في أقفاصه ما زال وديعا ما زال مستأنسا ما زال يعني في راضيا بخضوعه وبالامور التي الحمد لله تأتي إليه من معونة من رزق من من إلى اخره فيعيشون في أمن يعيشون في أمن هذا الحال هو حال أمتنا اليوم هو حال الأمة بخلاف ما كانت عليه أمتنا من قبل من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عصور قريبة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 في الدنيا والآخرة ليس العيش أن يعيش الإنسان ذليلا ليس العيش أن يعيش الإنسان ممنوعا من التصرف ممنوعا كذلك من أن يبتكر أو أن يتصرف في أموره بمحض إرادته وفكره هذا ليس بعيش وإن ححي الله البدن بذلك فكما قلت بدن ميت وإن كانت تنبض فيه العروق تؤمنون بالله ورسوله لأن أصل الفوز بالإيمان والحياة بالإيمان فالبدن الذي لا يؤمن بالله هو بدن ميت قلب ميت فكر ميت تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله شرط من الله سبحانه وتعالى شرط أن يكون الإنسان مجاهدا مجاهدا بلسانه مجاهدا بسنانه مجاهدا بقلمه مجاهدا بدعوته إلى الله سبحانه فالوقت الذي يكون فيه السلم يكون فيه الجهاد بالعلم الجهاد بالكتاب الجهاد بالسنه جهاد بالدعوة إلى الله تعالى بنشر عقيدة المؤمنين بدحر عقيدة المشركين هذا جهاد في سبيل الله وفي الوقت الذي يشرئب فيه أعداء الإسلام ويرفعون رؤوسهم ويمنعون دين الله تعالى أن ينتشر فيكون فيه الجهاد بالسنان ويكون فيه التربية لأعداء الإسلام تجهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أما إن كنتم تجهلون إن كنتم تتركون ذلك فانتم في شر ذلك خير لكم في ذلك الخيرية هذا كلام الله سبحانه وتعالى في ذلك الخيرية لكم في الدنيا والآخرة ولذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعين وتركتم الجهاد في سبيل الله وأخذتم بأذناب البقر انشغلتم بالزرع صلى الله عليكم عدوا وذلا لا ينزعه حتى تعودوا إلى دينكم إذا من شغل الناس بالدنيا وظنوا أن الدنيا هي الحياة الأبدية ورضوا بالدنيا مع ما فيها من ذل وهوان مع ما فيها من استكانة واذلال فعند ذلك يكون الذل ويكون الهوان فلا يرفع هذا الذل حتى يعود الناس إلى دينهم ما هو الدين؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم تكون العزة ويكون عند ذلك الكرامة قال وبهذا الأسلوب رب القرآن الكريم المسلمين الأوائل رباهم على الجهاد في سبيل الله رباهم على المجاهدة بدين الله بنشر عقيدة الإسلام بموالاه المسلمين ومعادات الكافرين رب القرآن الكريم المسلمين الأوائل واي عاقل ينظر ما هي نتيجة هذه التربية هل عاشوا في ذل؟ لا والله بل عاشوا في عزة ومنعة وقوة وسلطان وخير كبير إذا هذه نتيجة تلك التربية وفي أيامنا يوم أن انحرف المسلمون عن منهج القرآن وعمدوا إلى مناهج وضعية ومناهج تربوية من أعداء الإسلام وتركوا المناهج التربوية الإسلامية إذا بنا في هذا الحال الذي لا يخفى على أحد إذن إذا ما أردنا بالفعل إذا ما أردنا أن نعود إلى تلك النتائج التي فعلها المسلمون الأوائل فعلينا أن نعود إلى المنهج القرآني علينا أن نعود إلى التربية الإسلامية الصحيحة تلك التربية التي رباها القرآن المسلمين الأوائل قال وأوجد في نفوسهم الإيمان الذي كان فيصلا بين الحق والباطل ونهض بهم إلى حيث النصر والفتح والتمكين في الأرض هذا النصر الفتح التمكين في الأرض هذه عزة انظر إلى زمان عمر رضي الله تعالى عنه رأى عمر طورين ورأى عمر رضي الله تعالى عنه زمانين رأى زماناً كان فيه مشركاً وكيف كان حال المشركين ورأى زماناً آخر وهو زمان الإسلام وفي زمان الإسلام مر كذلك بفترتين مر كذلك بمرحلتين مرحلة الضعف ثم مرحلة التمكين مرحلة الضعف الذي كان احدم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بل قال له ابو بكر والله يا رسول الله لو نظر احدهم اسفل قدمه لراانا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ما ظنك بثنين الله الا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا مرحلة ما استطاع الإنسان أن يجهر فيها بدينه أن يرفع رأسه بمعتقده مرحلة هاجر فيها المسلمون من مكة إلى الحبشة من مكة إلى المدينة في جوف الليل مرحلة جاء الأحزاب وأحذقوا بالمدينة وقال أحدهم ما كنا نستطيع أن يخرج أحدنا ليقضي حاجته ليقضي حاجته وإذا بالأيام تمر أيام قلائل مش مئت سنة مئتين سنة سنة ونحن نعيش في احتلال في اثر احتلال في امتهان في إذعان وفي خضوع وفي ذل وامتهان لأعدائنا هذا مرحلة سنوات في عشر سنوات وإذا بالعالم يتغير وجهه إذا بالتاريخ يتغير بالتاريخ يتغير في سنوات قلائل في سنوات قلائل إذا بعمر رضي الله تعالى عنه عمر رضي الله تعالى عنه يؤتى بكنوز كسرى وقيصر بكنوز الدولتين الكبريين العظمتين بكوينوزي دولة الفرس والروم يمتلكون الأرض الفرس يمتلكون نصف الأرض والروم يمتلكون النصف الآخر يمتلكون النصف الآخر وكانوا ينظرون إلى العرب أنهم قل من القبائل مما لا يؤبه لهم مما لو ارسلوا عليهم كتيبة من الكتائب ولا يحتاجون أن يرسلوا إليهم فارسيا أو روميا بل يوعزون إلى خدامهم من الأحباش فيأتون إليهم من الحبشة أو من اليمن فيؤدبون العرب ويقتلعونهم عن بكرة أبيهم ما يحتاجون أن يرسلوا إليهم كتيبة صفراء أو حمراء من بني جلدتهم بل يرسلوا إليهم عبيدا من العبيد السود وسبحان الله ما هي إلا سنوات ما هي إلا سنوات ويؤتى بكنوز كسرى وقيصر يؤتى بكنوز كسرى وقيصر تسكب تحت أقدام عمر رضي الله تعالى عنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقامت قريش بخيلها ورجلها يبحثون عنه صلى الله عليه وسلم وياتي سراقه وهو يمتطي على جواده يبحث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لياخذ تلك الغنيمة التي وعدت بها قريش من أتى بمحمد حيا او ميتا صلى الله عليه واله وسلم واذا بسراقه يرى الركب واذا بالابل المئة تختال في عينيه بمشيتها وبعددها إذا عند ذلك يفرح ويسعد كاسعد يوم مر عليه فيقبل وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى سراقة ويقبل سراقة وإذا برب العزة سبحانه وتعالى يأمر تلك الأرض فتبتلع قوائم الفرس إذا به تسيخ أقدامه, تسيخ أقدامه فإذا به يقوم ويقيم فرسه ويمتطي على صهوة جواده ثم إذا مقترب من النبي صلى الله عليه وسلم حدث له ما حدث فإذا به يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد ومنصور ينصره ربه يؤيده ربه يدفع ربه عنه كل بلاء وشر وإذاء فيطلب منه الأمان يطلب الأمان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي جاء به أراد جاء بنفسه ليأتي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذا به يطلب الأمان فيؤمنه النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب مخذلا عن رسول الله ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فيعده النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك يا سراقة إذا مرتديت سواري كسرى سواري كسرى سواري يعد النبي صلى الله عليه وسلم سراقة بأساور كسرة بكنز من كنوز كسرة وهو خارجا من مكة إلى المدينة وهو في حال ترقب وهو في حال فرار من أعداء الإسلام ويأخذ سراقة هذا الوعد وهذه الغنيمة التي أسندها له النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما تمر الأيام إلا ويأتي المسلمون بسوار كسرى وإذا بعمر رضي الله تعالى عنه يقول أين سراقة؟, أين سراقة ويأتي سراقة فيلبسه عمر رضي الله تعالى عنه كما يحكى في السيرة أساور كسرى سبحان الله في أيام هذا إن كنا وإن كانت الأمة تعقل كانوا يعقلون بالفعل لابد وان ينظروا لابد وان ينظروا اليوم تجد ان الامه واصحاب القائمين بوزارات السياحة السياحه والاثار ينقبون نقبون في الرمال وفي الجبال وفي باطن الارض عسى ان يقفوا على يعني ما يدلهم على قوه السابقين وعلى أسرار بنايه الأهرامات وعلى ما وصلوا إليه من تقدم طبي وهندسي وإلى خلاف ذلك ينفقون من أجل ذلك الأموال وينبشون في الأراضي وكل هذا لا يعود عليهم بخير ولا يعود علينا بشيء لأنك لا تجد طريقة. طريقه من هذا البحث وهذا التنقيب لا تجد طريقه ترفع بها هامتك وترفع بها نرفع بها خستنا التي صرنا فيها وعندنا الطريق الواضح وعندنا المنهج الواضح البين الذي إذا ما سلكته الامه وسارت عليه الامه رفعت بها خسيستها وأزلنا عن وجوهنا غبار الرضوخ والخنوع وصارت لنا مكانة وعزه وقوة ولكن سبحان الله ما زال أعداء الإسلام يطبقون الخطط التي وضعوها بدقة متناهية كيف يصرف المسلمين عن دينهم كيف يصرفون المسلمين عن مجدهم لعلمهم ويقينهم أن المسلمين إن عادوا إلى مصدر عزتهم وقوتهم كتاب ربهم وسنة نبيهم فانه عند ذلك يفقدون أي أعداء الإسلام يفقدون التمكين والمكانة التي هم عليها الآن قال الله تعالى قال وبهذا الأسلوب رب القرآن الكريم المسلمين الأوائل وأوجد في نفوسهم الإيمان الذي كان فيصلا بين الحق والباطل ونهض بهم إلى حيث النصر والفتح والتمكين في الأرض قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا في هذه الآيات يظهر جيدا وجليا ما وعد الله سبحانه وتعالى به المسلمين فجعل النصر مشروطا بشرط النصر الذي يقدمه الله تعالى للأمة شرطه الله تعالى بشرط فلا نصرة للأمة إلا بالقيام بهذا الشرط بتطبيقه وتنفيذه إن تنصروا الله ينصركم فقدم عند ذلك نصرة الأمة لله تعالى فإن قامت الأمة بنصرة دين الله إن قامت الامه بنصره الله في دينه في اوامره في الانتهاء عن نواهيه استحق النصر ولا ينصرن الله من ينصرك ان الله لقوي عزيز وقال يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم قال رحمه الله تعالى وجوب الثبات أثناء الزحف انتقل إلى عنوان آخر وإلى حكم من أحكام الجهاد في سبيل الله وهو وجوب الثبات عند الاقتراب وعند المواجهة من أعداء الإسلام قال يجب الثبات عند لقاء العدو ويحرم الفرار يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون هذا أمر من الله تعالى بالثبات بعدم الفرار بعدم ترك اماكن القتال عند لقاء العدو وذكر أن هذا الثبات الثبات فقط الثبات فقط سبيل إلى الفلاح لأنه قال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون تفلحون بهذين الأمرين بثباتكم وذكركم بثباتكم وذكركم فجعل الفلاح هنا من أسبابه الثبات والذكر والأمر هنا عن الشيء ونهي عن ضده كما يقول الاصوليون أو الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده إذا هو أمر بالثبت الأمر بالثبات يستلزم النهي عن ضده وهو عدم الثبت إذا في الآية نهي عن الفرار في الآية نهي عن الفرار من الزحف والفرار من أماكن التترس ومواجهة الأعداء قال وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ويقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار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 هذا دليل على أنه من الكبائر لأن الكبائر ما توعد عليها بعقاب دنيوي وأخروي فالتوعد هنا بالنار دليل على أن الفرار من كبائر الذنوب. قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار زحفا ماذا أي تقاربتم منهم ودنوتم منهم دنوتم أما قبل الخروج قبل الخروج لك أن تخرج من الكتيبة لكن وقد تهيأت الكتيبة وانضممت إليها وسرت إلى العدو وقاربت الأعداء ودنوت من الأعداء لا يجوز عند ذلك النكول ولا الرجوع ولا الفرار لما يورثه ذلك من خور وخوف وتشتت في نفوس بقية الجند في نفوس الجنود ولذلك قال إذا لقيتم الذين كفروا زحفا قلنا اي تقاربتم منهم ودنوتم إليهم فلا تولوهم الأدبار فلا تولوهم الأدبار أي لا تفروا وتتركوا أصحابكم فهذا يدعو إلى الفرقة والتشرذم والاضطراب في وسط الجيش طيب من وقع منه ذلك؟ ومن يولهم يومئذ دبرة آه من وقع ذلك منه فقد وقع في الكبيره وارتكب محرما إلا باستثناء إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئه إلا متحرفا لقتال أي يفر من بين أيدي العدو في هذه المعركة ليس من أجل الفرار وإنما موهما الأعداء فرارا وفي حقيقة الأمر لم يفر وإنما ينفذ خطة يطبق أمرا بالاتفاق مع قائده في أن يلفت أنغار العدو لفرار فإذا ما اشرأبت نفوسهم وفرح فرح العدو لذلك فتبعوا أطبق عليهم المسلمون إذن فهذا فرار تكتيكي كما يقولون استراتيجي هذا فرار متفق عليه إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة طيب التحيز إلى فئة بمعنى المعنى الأول المكيدة والمعنى الثاني أن يذهب إلى فئة أخرى من المسلمين لنصراتهم بمعنى هناك ميمنة هناك ميسرة هناك معركة قائمة في الاتجاه الفلاني ففر هو من هذا المكان ولكنه لم يفر اصلا من القتال وإنما ذهب إلى الجبهة الأخرى ذهب إلى الجبهة الأخرى انطلق إلى أمير آخر إلى كتيبة أخرى أو حتى إن ذهب إلى الامير الاعظم والقائد الأكبر وتحيز اليه في أرض المعركه فليس هذا فرارا من الزحف قال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير والايه توجب الثبات وتحرم الفرار الا في احدى هاتين أو في إحدى حالتين فإنه يجوز فيهما الانصراف عن العدو. الحالة الأولى أن ينحرف للقتال أي أن ينصرف من جهة إلى جهة أخرى حسب ما يقتضيه الحال فله أن ينتقل من مكان ضيق إلى مكان أرحب منه أو من موضع مكشوف إلى موضع آخر يستره أو من جهة سفلة إلى جهة عليا إذن إذا كان الانتقال لمصلحة القتال فلا يعد ذلك فراراً من ماذا؟ من الزحف قال وهكذا مما هو أصلح له في ميدان الحرب والقتال الحالة الثانية أن يتحيز إلى فئة أن ينحاز إلى جماعة من المسلمين إما مقاتلاً معهم أو مستنجداً بهم يعني هو؟ انكسر في كتيبه ما عليه الصلاه والسلام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 اشهد ان محمد قال الحالة الثانية أن يتحيز إلى فئة أن ينحاز إلى جماعة من المسلمين إما مقاتلا معهم أو مستنجدا بهم إذا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار وما يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا عرفنا استثني هذا الانحراف من ساحة المعركة لمصلحة المعركة فله أن ينحاز بنفسه أو بمن معه من مكان إلى مكان أصلح منه أو أأمن منه لمواجهة العدو أو متحيزا إلى فئة قال التحيز ان ينحاز إلى جماعة من المسلمين، فيعيد الكر على أعداء الإسلام، فيقاتل معهم، أو أن تكون كتيبته قد انكسرت أو انهزمت، فيميل إلى فرقة أخرى من المسلمين مستنجدا بهم. قال وسواء كانت هذه الفئة قريبة أم بعيدة، فقد روى سعيد بن منصور أن عمر رضي الله عنه قال لو أن أبا عبيدة تحيز الي لكنت له فئة أبو عبيدة لو أنه ترك القتال وعاد إلى عمر في المدينة لكن عمر هو قائد المسلمين فلا يعد ذلك عمر ثراراً بل يعده انحيازا لأنه عاد بمن معه أو بمن بقي من هزيمة معينة فيتقوى بمن مع أمير المؤمنين ليعيد الكرة. إذا الفرار الذي يعاقب عليه الإسلام الذي هو كبير من الكبائر أن يترك الإنسان ساحة المعركة لبث الرعب في نفوس المسلمين أو لكونه صار خائفا تاركا للقتال في سبيل الله فلم يعد إلى كتيبة للتقوي أو لتقويتهم أو لمصلحة المسلمين وإنما كان خائفا على نفسه ولا يريد الكرة على الكافرين هذا الذي هو من كبائر الذنوب وهذا هو الفرار من الزحف لكن إن كان الفرار تحيزا إلى فئة أو انحرافا لقتال فهذا لا بأساً قال وأبو عبيد كان بالعراق وعمر كان بالمدينة وقال عمر أيضا أنا فئة كل مسلم أنا فئة يعود الي أي مسلم من ساحة المعركة والقتال يتقوى بمن معي فأنا فئة هذا عملا بقول تعالى أو متحيزا إلى فئة حتى مع البعد حتى مع البعد وهذا الأثر ذكره الشيخ الالباني في الإرواء وصححه قال وروى ابن عمر رضي الله عنهما أنهم أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج من بيته قبل صلاة الفجر وكانوا قد فروا من عدوهم فقالوا نحن الفرارون فقال صلى الله عليه وسلم بل أنتم العكارون والعكارون جمع عكار وهو العطاف الذي سيعطف مرة ثانية على القتال مثل من واو العطف هذا سيعطف سيرجع إلى القتال مرة أخرى ثم قال أنا فئة كل مسلم ولكن رفع هذا الحديث ضعيف لا يثبت فيه زياد ابن أبي زياد أو يزيد بن أبي زياد وقد تغير حفظه وحكم أكثر العلماء على الحديث بالضعف لكن يثبت أثر عمر رضي الله تعالى عنه قال الشيخ سيد سابق رحمه الله ففي هاتين الحالتين المتقدمتين يجوز للمقاتل أن يفر من العدو وهو وإن كان فراراً ظاهرا فهو في الواقع محاوله لاتخاذ موقف أصلح لمواجهة العدو وفي غير هاتين الصورتين يكون الفرار كبيرة من الكبائر ومن كبائر الإثم وموبقة توجب العذاب الأليم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اجتنب السبع الموبقات من حديث أبي هريرة في الصحيحين قالوا وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله أكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف يعني الفرار من الحرب فرار من قتال الأعداء من قتال المشركين هذا من السبع الموبقات التي توبق الإنسان في جهنم والعياذ بالله وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات قال رحمه الله تعالى في فصل آخر الكذب والخداع عند الحرب قال يجوز في الحرب الخداع والكذب لتضليل العدو ما دام ذلك لم يشتمل على نقض عهد أو إخلال بأمان يعني ما دام أن الذين أمامك مقاتلون ليس بينك وبينهم عهد ولا أمن أمان وليس بينك وبينهم كذلك اتفاق فإذا ما جاز بينك وبين العدو ضرب بالسيوف وقتل واستيلاء على عدتهم وعتادهم وأموالهم و يجوز أن تدفعهم وتردهم بكل أنواع المقاتلة فمن باب أولى أن يستخدم القادة في ذلك ما يكون من تشتيت لهم وما يكون من تغرير بهم سواء بذكر بعض الخطط أو بعض الوسائل المعينة ويكون في ذلك من الكذب والتضليل عليهم والخداع. فقد قال صلى الله عليه وسلم الحرب خدعه الحرب خدعه هذا في نطاق ضيق في نطاق المقاتله في نطاق صد اعداء الاسلام اما الكذب فهو محرم في الدين في كل أمور المسلمين وعده النبي صلى الله عليه وسلم من علامات النفاق اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد اخلف وإذا عاهد غدر وإذا تمن خان. لكن أجاز الإسلام ذلك فيما يعود بالمصلحة على المسلمين وبقيود أن يكون ذلك لا عن عهد ولا اتفاق، فإن كان بين المسلمين وبين أعدائهم عهد فلا يجوز عند ذلك نقضه، إذا كان بين المسلمين وبين اعدائهم اتفاق فلا يجوز عند ذلك إخلافه، وعد لا يجوز كذلك النكول به، إلا إذا كان في ذلك ضرر بين يعود على المسلمين. فيكن عند ذلك قبل أن تغدر بهم أن تعلمهم أن تعلمهم أني قد نقضت هذا الاتفاق أني قد أوقفت تلك الاتفاقية أما أن تغدر بهم في حال أمنهم وأتمانهم واعتمادهم على العهد والوعد الذي بينك فليس هذا من شيم الإسلام ولا من أخلاق المسلمين وقد عاهد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وقد عاهد قريش، كما في صلح الحديبية مع ما كان في تلك الصحيفة من من أمور عدها المسلمون أنها من الضعف وثار عمر وقال يا رسول الله على ما نعطي الدنيا في ديننا ومع ذلك ما نقض النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الصلح إلا بعد أن غدرت قريش بحلفاء النبي صلى الله عليه وسلم غدرت قريش مع بني بكر بحلفاء النبي صلى الله عليه وسلم فنقضوا هذا الوعد ونقضوا العهد فقام النبي صلى الله عليه وسلم وارتدى لباس الحرب وجمع المسلمين وكان في ذلك الفتح المبين وفتح الله تعالى له مكة قال رحمه الله تعالى يجوز في الحرب الخداع والكذب لتضليل العدو ما دام ذلك لم يشتمل على نقض عهد أو إخلال بأمان, أو إخلال بأمان ومن الخداع أن يخادع القائد الأعداء بأن يوهمهم بأن عدد جنوده كثرة كاثرة وعتاده قوة لا تقهر وهو قد يكون أقل من ذلك وفي الحديث الذي رواه البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أم كلثوم بنت عقبه رضي الله عنها قالت لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب مما يقول الناس إلا في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة لزوجها وهذا الحديث قد انتقد البعض على الإمام مسلم في جزئية حديث الرجل لامراته وقيل أن ذلك لا يراد به الكذب وانما المدارا وإنما المدارة. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب وكيفما أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل لا يحل الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالوفاء وبعهد الله أوفوا وأمر المؤمنين كذلك الوفاء بالشروط والعقود يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون عند شروطهم فما دام أنه قد شرط على نفسه واتفق وكتب عهدا وأماناً بينه وبين أعداء الإسلام لابد من الوفاء به لكن في حال عدم الأمن والأمان وفي حال الحرب يجوز عند ذلك للقائد أن يفعل شيئا من ذلك قال رحمه الله تعالى الفرار من المثلين تقدم أنه يحرم الفرار أثناء الزحف إلا في إحدى الحالتين التحرف للقتال أو التحيز إلى فئة وبقي أن نقول إنه يجوز الفرار أثناء الحرب إذا كان العدو يزيد على المثلين يعني المسلمون ثلث أعدائهم في هذه الحالة إن كان العدو أكثر من ضعف المسلمين ويغلب على ظن المسلمين مع كثرة الأعداء أننا سنظفر بعدونا كما كان المسلمون في يوم بدر فالأولى لهم عند ذلك الثبات أما إذا غلب على ظنهم أنهم إن واجهوا أعداد أعداءهم مع كثرة عددهم وأنهم يضعفونهم قدر المثلين فلهم عند ذلك ألا يواجهوا ولهم عند ذلك الفرار أو تأخير المعركة إن كانوا يظنون الهلك إن كانوا يظنون الهلك لكن معلوم أنه في صدر الإسلام كان الرجل يؤمر بالثبات والصبر وإن كان مواجها لعشرة وإن كان مواجها لعشرة كان هذا في بداية الإسلام ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين إيكم منكم عشرون صابرون يغلب مئتين إذن الواحد يواجه العشرة وعلى قدر قلة عددهم وأمر الله لهم بذلك أعطاهم الله من الثبات والصبر والقوة ما يكافئ العشرة ويزيد الواحد ما يكافئ العشرة ويزيد ثم خفف الله عنهم لما زاد عدد المسلمين فقال الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة فيكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين اذا خفف الله فجعل المصابرة بين المسلمين والكافرين بعد أن كان الواحد لا يجوز له أن يفر من العشرة جعل المصابرة الواحد للاثنين فإن كانوا ثلاثة جاز للمسلم أن يفر من الثلاثة، أما إن واجه المسلم اثنين فلا يجوز له أن يفر من الاثنين إلا إن كان متحيزا إلى فئة أو منحرفا في القتال إلى جبهة أخرى، ولذلك العلماء رحمة الله تعالى عليهم نقلوا عن ابن عباس. قال فلما خفف الله عنهم من العدد نقص من الصبر أنقص من الصبر والقوة بقدر ما خفف عنهم ولذا قال ابن عباس من فر من ثلاثة فلم يفر ومن فر من اثنين فقد فر إذا يريد أن المسلم لا يجوز أن يفر من اثنين وإنما عليه أن يصبر <تصفيق> <تصفيق> هو الأصل أن النظر يكون إلى العدد والعدة والذي يقيم ذلك القائد المسلم فإن غلب على ظنه أنه بعدته وعتاده يستطيع أن يقهر أعداء الإسلام وجب عليه ذلك لكن هذا بيعود إلى القائد المسلم الذي يحمل في قلبه إيماناً وصدقا واعتماداً وتوكلاً على الله لا يحمل في قلبه خوراً وجبناً وعداءاً واضح وبغضاً للمسلمين ومحبه للكافرين هي الموازين كلها كانت في أيدي القادة المسلمين واضح فهم أولياء الأمور لكن المشكلة إذا كان الأولياء الأمور صارهم المعتدين صارهم القاهرين المسذلين لشعوبهم فنسأل الله السلام والعافية العدد والعدة ولذلك هذا يعود إلى غلبه الظن لماذا الحكم يدور مع التي وجودا وعددا لم يكن في ذلك الوقت القضية في السلاح السلاح متكافئ لكن الذي كان يفرق هو العدد لكن في زماننا الآن ليس العدد الذي يفرق وإنما العدة هي التي تؤدي إلى التفوق نعم إلى هنا إن شاء الله نقف سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك